وَمِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَنْزَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم طلآ الآخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفوا لقال الذين كفوا إن هذا إلا سحوم مبين وقالوا لولا أنزل عليهم لك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبس عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم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 قل إنما هو إله واحد وإن لي بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذوَقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون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 ما يزون وملحياة الدنيا إلا لعبوا وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلأ تعطون قد نعلم إنه لا يحزن يقولون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 وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 قبل كفأخذناهم بالبأساء والضرا إلى علهم يتضرعون فلو لا إذجائهم بأسنا تضرع ولكن قسَت قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْئٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْئٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبِلِسُونَ فَقُضِي الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَنَمُوا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 وَأَذَرْبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِجْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِجْ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَصْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا الشِّجَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتقودهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول أهلئ من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وهو الذي يتوّفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنّهار ويعلم ما جرحتم بالنّهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّل ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 اِن تَعَدَّل كل عَدْلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْسَنُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا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 قال أتحاجوني في الله وقد هداني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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّن هَدَينَا ونوحًا هَدَينَا مِن قَبْل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داودَ وسليمانَ وَأيوبَ ويوسفَ وموسى وهرُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس والنوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم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 فَأَيْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَأَيْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا الَّذِينَ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤَلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ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 جعلنهم قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِئًا مُصَدِّقًا الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى فِي الظالمون في غمرات الموت أيكت باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلَ لَكُم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علع سبحانه وتعالى عما يصفون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 ولو شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسرقوا الذين يدعون من دون الله فيسروا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ألمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أحئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يَتَوَكَّلُ عَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُطُمًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانًا وَالْجِنِّ يُوحي بعضهم إلى بعض، يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتررون، ولتَصْعَى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليَرْضَه وليَقَتَرِفُونَ مَهُم مَقَتَرِفُونَ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنهم لفاسقون وإن الشياطين لا يحون إلى أONYائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم وَمَنْ كَانَ مَيْتَهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْتَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَمْتَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يسعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديموا يشرح صدره للإسلام وما يرد أي ظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيم قد ثَلَّثَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ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 يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لطاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أن هم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب ظلمنه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِن إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت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 وَإِنْ يَكُم مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وهم ما متشابها وغير متشابه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 ثمانية أزواج من الضأنثنين ومن المعزثنين من الضأنثنين ومن المعزثنين قل آذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل ثنين ومن البقر ثنين قل ان لك رين حر امر ام الانثيين ام ما اشتملت عليه احهام الانثيين ام كنت شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اغلم منا افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أو فسقاً أهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يغفر ومن البقر والغنم حظمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعوض ذلك جزيناهم ببغيه وإنا لصادقون فإن كلبوا كثقل ربكم ذو رحمة واسعة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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ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 بكم بينة من ربكم وهده ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن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 ما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فلموا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنت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 أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فانصبعض درجات، ورفع بعضكم فانصبعض درجات اليمل وكم في ما آتاكم.